الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلف الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهجد بهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فقد كنا في النجس الماضي وذكرنا جنة الملاخان المتعلقة بتنجيز الطلاق وقوله رحمه الله المعلق كالمنجز عقد المصنف رحمه الله بتعليق الطلاق مداحس وفصول سيأتي ديانها وعند العلماء رحمه الله أن الطلاق ينقصم إلى قسمين القسم الأول ما كان منجزا والمقصود بالمنجز الذي يبثو الزوج فيه الطلاق فيقول لمرأته أنت طالق فهذا منجز وينهج حالا وأما المعلق فإنه يعلق على شرط أو يعلق على صفة أو يعلق على زمانه إن جاء الرف ويعلق على صفته وعلى شرط فيقول إن دخلت الدارة وإن خرجت وإن ذهبت إلى أهلك ونحو ذلك وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان مساعد التعليف ومباحثها بعد خصمين من هذا الحصل قال رحمه الله تعالى فصل ويتفع منه اتناء النسخ فأقل من عجل الصلاة والمطلقات هذا الحصل عقده المصلح رحمه الله للاستثناء والاستثناء في الطلاق مدحس مهم من مذاكفه والمرادة بالاستثناء أن يستثني المطلق من عدد الطلاق شيئا معينا أو يستثني من المطلقات ذعبهم ولذلك ينقصم الاستثناء إلى قسمين إما أن يكون في عدد الصلاة وإما أن يكون في المطلقات فالنثال الأول أن يقول لها في طالق ثلاثا إلا واحدة والنثال الثاني أن يقول يساعي طالق إلا قلانا والاستثناء في لغة العرب حقيقته إخراج بعض ما يتناوله اللقم إخراج بعض ما يتناوله اللفظ فهو يقول أنجي طالق ثلاثا إلا واحدة فلما قال إلا واحدة أخرج الواحدة من الثلاث فقالوا الاستثناء إخراجوا بعض فخرج الاستثناء كل من الكل وهو نوع من أنواع الاستثناء فيأتي بيان حكم والاستثناء مبحث مهم من مدافع الفقرية يتكلم العلماء عليه في الطلاق ويتكلمون عليه في الأيمان فرجل يحلف اليمين ويستثني فيقول والله لا آكل اليوم إلا اللحنة أو والله لا أذكر دار أحد إلا دار فنان أو والله لا أخلم الناس إلا زيدا ونحن ذلك وكذلك يكون الاستثناء في مباحث العسق فيعتق عديده وإناءه ويستثني فمباحث الاستثناء مباحث مهمة تترتب عليها مسائل شرعية في الطلاق وفي الأيمان وفي النذر وفي العسق وغير ذلك ومسألة الاستثناء تستجل ديانا الأصول والقوائد التي يقوم عليها الاستثناء فهناك مستثناء ومستثما منه وعداته للاستثناء فأما المستثناء فيكون في عددا ويكون شخصا وهذا حداغ الطلاق لأننا قلنا إما أن يستثني من عدد الطلاق أو من المطلقات فذلك المستثنى إلا أن يكون من الأعداد فقوله أنت طالق طلقة إلا واحدة وأنت طالق ثلاثة طليقات إلا واحدة فقوله إلا واحدة المستثنى واحدة وهو عدد أو يكون المستثنى من النساء وهذا استثناء راجع للمطلقات لا إلى عدد طلق كقوله نساء فوالك إلا خبيبا فهذا استثناء للمطلقات من المطلقات وأما المسلأ للمستثناء منه فإن كان الاستثناء عدديا فإنه يكون من عدد الطلاق قوله ثلاثا إلا واحدا وإذا كان من المطلقات يكون ذكره لنسائه كلهم أو يقول جميع نساء فوالق إلا ثمانة وأما بالنسبة للأداء فهناك الاستثناء بإلا وسوى وعداء وغير وحاشى وخلاء فهذه ستة حروف للإستثناء الاستثناء بإلا وسوى وعداء وغير وحاشى وخلا يقول نساء طارق الا خديجه ونساء طارق ما عدا خديجه ويقال نساء غير خديجه ونساء طارق سوى خديجه ونحن ذلك لكن هذه الخروق فيها غير وغير تاثير على الوزن فان قال نساء طوالق غير خديجة خرجت واستثنيت إذا جاءت بالنصر وأما إذا قال غير خديجة فالجمهور على أنها تكون طالقة مع المطلقات من باب التأكيد فقوله أنت طالق ثلاثا غير واحدة أي أنت لست بطالق طلقة واحدة وإنما أنت طالق ثلاثة طقيقة وعلى هذا لا تكون دالة عن الاستثناء واعتنى العلماء رحمهم الله في بمباعي الاستثناء وتبنىه فيما يبي المسألة الأولى هل الاستثناء يؤثر في الطلاق؟ قال العلماء رحمهم الله إن الإجماع من عقل من حيث الجملة على أن من استثناء اتثناء صحيحا مستوفيا بالشروط الشرعية أنه يحكم له بالاستثناء ويعتد به لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بالاستثناء وهبكت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استثناء وجعل استخدام هذا الأسلوب العربي موجدا لمخالفة الحكم للمستثناء من المستثناء منه وعلى هذا قالوا إن من استثنى استثناء شرعيا أي مستوديا للشروط المعتبرة شرعا حكنا باستثناء ففي الصحيحين عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما حر لمكة لا يُعبد شوصها لا يُفتل خلاها ولكن فقط لقطتها إلا للمعرك قال العباس رضي الله عنه وعرضاه يا الله ان الاخ لقيل انه لقيلهم ولد ولوثهم قال صلى الله عليه وسلم ان الاخ دل على أن الاستثناء له تاكيد وقد جاءت في ذلك نصوص الكتاب فإن الله تعالى جعل الاستثناء مؤثرا في العدد فقامت خانه الذي تذيه الالف سنه الا 50 عام فكأنه قال لدف فيه تتعمائة وخمسين عاما فدل على أن الاقتلاء يؤثر في الأعجاب وعلى هذا قال كما أن الاقتلاء يؤثر في الأعداد ثبث المقصد أن الاقتلاء يؤثر في الأشخاص المنصوطين كما قال تعالى إلا عبادك منهم المخلقين فاستثنى عباد الله المخلقين وهذا يدل على أن الاقتلاء يقع في الأعجاب ويقع في الأشخاص وبناء عليه فمن طلق بعدد وستثناء فإنهم يطلق استثناءه ومن طلق نساء وستثناء فحستثناءه ولكن في الاستوفى الشروط والسؤال من هي الشروط التي ينبغي توفرها للحكم باعتبار الاستثناء الشرط الأول النية والقصر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ذئل ما نواه فمن تلفظ بالطلاق وذكر مطلقات أو عددا من الطلاق وأراد أن يستثني فعليه أن تكون عنده نية لذلك الاستثناء حتى يحكم بالاعتداد بذلك استثناء شرعنا فإذا أراد أن يستثني ونوى فلا يخلو من, من أحوال الحالة الأولى أن تكون نيته للإستثناء سادقة لتلفظه بالطلاق الحالة الثانية أن تكون نيته للإستثناء مصاحبة للتلفظ بالطلاق الحالة الثالثة أن تكون نية الإستثناء مترافية ومتأخرة علفه ومتأخرة الطلاق. الحالة الأولى أن تكون نيته سابقة للطلاق وذلك كأن يني أن يطلق امرأته طلقة واحدة فيقول لها قبل أن يتلفظ استحضر في نيته أنه يريد أن يطلقها طلقا فقبل أن يتلفظ نوى هذه النية في النقال أن في طالق طلقين إلا طلق أي أن في طالق طلقة واحدة ف هذا أجمع ألااء صحم الله أن من كانت من ييتده شادقة بلف الطلاق أننيج مت بهلهت لتثير بالحان الحالة الثانية أن تتكون م مصاح. وذلك بأن ينود استثناء قبل الفراق من, من عدد الصلاق الذي يريد أن يستثن منهم وقبل الفراق من عدد المطلقات الله يريد أن يستثن منهم فنثلا إذا كان الاستثناء في العدد قال لها أنت طالق طلقتين وقبل أن يسمى قوله طلقتين والواحدة فقال طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة بقول جناهير العلماء رحمه الله أنه إذا كانت النية سابقة أو كانت النية موافقة أو مصاحدة أنها نية مؤثرة ومؤثرة في الشرعات الحالة الثالثة أن تكون النية متراقية ومتأخرة فأن الطلاق قول جناهير العلماء رحمه الله أنه لا تأثير لذلك فلو أن رجما قال لمرأته أنتطالهم ثلاثا ثم قرأ له وبدأ له وبدأ له أن يستثني منها شيئا بعد أن تلقض بالثلاث فقد وجدت الثلام ولا تأثيرا لذلك إلا أن فقهاء الحنابلة والمالكية رحمه الله اقتسموا المصاحب المتقل اتصالا قويا بآخر لحظ إذا اتصلت النية لآخر اللغب قالوا يؤثر والأطوى ما ذكرناه هذا بالنسبة للشرط الأول وهو شرط النية الشرط الثاني وهو ألا يكون الاستثناء مستغرقا والمراضب ذلك أن يبطل بالاستثناء ما تلقظ به من الطلاق والمطلقات من عدد الطلاق والمطلقات فمثلا يقول لمرأته أنت طالقا ثلاثا إلا ثلاثا فإنه إذا قال إلا ثلاثا الثانية أبطل بها الثلاثة الأولى وكأنه يفتل لفظ الضلاء كفي الإجناء على أنه إذا كان استثناؤه مستبرقا أنه غير مؤثر وهو ظاطل فلو قال انتصالكم طلقة إلا طلقة أو طلقتين إلا طلقتين أو ثلاثا إلا ثلاثا فإنه لا يعتد بالاستثناء ويقع الذي تلفظ به أولا ويرقى السؤال إذا كان الاستثناء للنفس أو للأكثر أو للأقن فمرشكم عرفنا أنه إذا قال انتصالكم ثلاثا إلا ثلاثا بطل استثناؤه ونضت الثلاث وأنه إذا قال كلكم طوال إلا جميعكم من يطح ويطلق الجميع ولو قال انتصالكم طلقة إلا طلقة طلقتين إلا طلقتين فإنه يلغى استثناؤه ويثبت طلاقه لكن السؤال لو أنه استثنى بعض مستثنى من ولم يكن, يكن مستغرئا فالسؤال من حكم يأتي ذلك على الصورة الأولى أن يستثني الأقل من الأكثر الصورة الثانية أن يستثني النفط الصورة الثالثة أن يستثني الأكثر فعندنا ثلاثة طريقات يستثني الأقل فيقول إلا قلقه قل. ويستثني المتاومة فيقول طلقتين اللي هي النفس فيقول طلقتين الا طلقه فاستثنى النفس ويستثني الاكثر فيقول ثلاثة إلا في ان تصالح ثلاثه في لفتنا فعندنا يستثني الاقل من الاكثر فدي اجماع العلماء على انه اذا استثنى من الاكثر صح الاستثناء من الاكثر ثلاثه الا واحد فيبتح استثناؤه ويبتح المرأة طالق طالقاً طلقتين إذا استثنى الأطل من الأكثر هو واحد أنه مؤثر لكن إذا استثنى النص فقال أنت طالق طلقتين إلا طلقتين فهل هذا يؤثر أو لا يؤثر جمهور العلماء على أنه إذا قال أنت طالق طلقتين إلا طلقة فإنه يصح استثناء وتطلق طلقة واحدة لأن النصر والتنزيل ذال على تأثير الاستثناء والنصوص ذال على أن هذا الاستثناء معتد به في اللسان واللغة من منعقد على أنه مؤثر وإعناله هو الأصل فيبقى على هذا الأصل حتى يدل الدليل على أن استثناء النصري لاهن وليس هناك دليل يفرق بين النصر وأكثر المثالة الثالثة أخار في هذه المثالة بعد فقال حنابلة رحمه الله على أنه إذا استثنى النفس لن يصح استثنائه والمصنف رحمه الله اختار القول على أنه إذا استثنى النفس أنه يؤثر وأنه استثنائه صحيح والقول الضالح كما ذكرنا لدلالة النصوص في الأصل على صحة الاستثناء والاعتباد به ولم يقل دليل على استثناء هذا النوع من الاستثناء يرقى السؤال إذا استثنى الأكثر فقال أنفطالكم ثلاثا إلا طلقتين فإن الطلقتين الذين استثناهما أكثر من الطلقة التي أبقاها وعلى هذا ذكر ثلاثا وكانت الاثنتان أغلق وأكثر الثلاثة فهل يلقش أن يقول أنفطالكم ثلاثا إلا طلقتين ويعتبر ذلك موجدا لرفع الثلقتين وبقاء الثلقة الواحدة قولان للعلماء أصحهما قول الجذور أن من استثنى الأكثر صح استثناءه وذلك لقوة الدليل من الكتاب على صحة هذا النظر من الاستثناء وقد اختار علمة لها أنه يصح استثناء الأكثر وليس في ذلك مانح وقد قال الله عز وجل حكاية عن إبريس وَلَأُعُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا من مِنِّكَةً قال إن عبادنا ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغرمون فقوله ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغرمون إن عبادنا فعباد الله أزوجل الذي ينبنوا آدم ليس له عليهم سلطان إلا من اتبعه من الغرمون والغاود أكثر من المهتدين الغاوود هم أكثر من المهتدين فدل هذا على المستثناء الأكثر من المستثناء من أنه صحيح لأن القرآن جاء بذلك ونفع عليه فقد خالها في هذه المثلة بعد عدة اللغة رحمه الله كبير برسويه وفذلك شكي عنه وفذلك شكي عنه لأنهما يقولان لأنه لا يسبح استثناء الأكثر والصحيح ما ذكرناه أن استثناء أكثر صحيح ومعتبد به إلا أن هذا على ما ذكرناه ولذلك قال الإمام الموردي رحمه الله إن, إن هذا المذهب ضعيف والأقوى والأشفى بالأصول صحة استثناء أكثر من الأقل صحة استثناء أكثر في الأقل إذا ثبث هذا فإننا نقول الصلاة أن من استثناء وكان من باستثناء مستغرقا للمستثناء لم يطلح استثناءه بتجناء كقوله انتصالكم ثلاثا إلا ثلاثا هناك مذهب شاذ لا يعتد به أنه لو قال لها انتصالكم ثلاثا إلا ثلاثا من تطلق ولكنه شذور وأنه إذا قال انتصالكم ثلاثا إلا واحدة أو اثنتين ففيه خلاف هل يصح استثناء الأكثر وهل يصح استثناء النصف وقلنا إن أبراك حمده بالجمهور وأما بالنسبة للأقل فإنه يكاد يكون الإجماع على أن استثناء الأقل صحيح ومعتد به الشرط الثالث أن يكون الاستثناء متفقنا ولا يفسر زي ما المستثنى منه والمستثنى بضاف من مؤكد فاذا قال انت طالب ثلاثه واراد ان يستثني من الثلاث فينبغي عليه ان يصل ويقول انت طالب ثلاثه الا واحده فهي الا الاستثناء متصل بالمستثنى منه وعلى هذا فلو وقع الفاصل فلا يخلو من خالته إما أن يكون فاصلاً يعبر فيه شرعاً كأن يقول أنك طالق ثلاثاً ثم يصيبه عطاقاً فيصل بعطاقاً أو ينفصل بشباك نفس أو نحو ذلك مما هو خارج من إرادته وقدرته فبالإجماء لا يؤذف الحالة الثانية أن يكون الفاصل بقول أو فعل أو طول زمان فهذا فيه خلاف بين العلماء رحمه الله جمهرة أهل العلم ومنهم العلمة الأربعة رحمه الله على أن من خاصل المؤثر يثبت باستثناء ويثبت الطلاق ولا يؤثر فيه ذلك الاستثناء فمثلا لو قال رجل لامرأة انتقالكم ثلاثا في نجلك ثم خرض إلى مدنس جامع وطال الفصل وقال إلا واحدة وقعت الثلاث والواحدة استثناؤها على هذا الوزن لا يؤثر وهذا هو مدد الجمهور منهم العلمة العظيم روي عن العجبات رضي الله عنهما أنه رخص في, في الفاصل في في الاستثناء وأنه إلا فصل بفاصل إلى شهر فإنه لا يؤثر وحكي عنه أنه قال إلا الأذب وحدالك قال طائفة من أصحابه كمجاهد بن جبر وعطاء بن آبي رباح وسعيد بن جبير وهو قول بعض أئمة التابعين كحسن البصير قالوا يؤثر الاستثناء إذا وقع بالخصر فإنه لا يؤثر الفاصل حتى قال مجاهد له أن يستثني إلى سنقين فلنقل لها ثلاثا واستثنها بعد ثلاثين كم يمكن ذلك أنا قولي هذه الأقوال كلها مرجوحة واحتج لها لحديث العباد فإن حديث العباد رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة الله سلام لما حرم مكة أن يقتلى خلاها ويغضب شوكها وتلتقط لقطتها قال رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإلخل فسكت النبي صلى الله عليه وسلم المقار إلا الإلخل قالوا فحصل الفصل بين المستثنى والمستثنى منه ومع ذلك دعل الحكم للإلخل خاصا وأثر المستثنى قالوا مع وجود الفصل ما بوجود الجملة للمراجعة يقول يا رسول الله إلا الإلخل ووجود الزمان وأجاب عن, عن هذا جمهور العلماء لأن الكلام فيه تقديل فقوله يا رسول الله إلا الإرخب كأنه السؤال والسؤال معاد في الجواب أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعبد شوقها ولا يختل خلاها إلا الإرخب ففيه تقديل وهذا هو حقيق وبناء على ذلك لا يكون شديد شدة على الفصل ومن غرائب ما ذكروا عن بعض يعلمة الفصل رحمة الله عليه أنه دخل ذات مرة دخل في من البادية على الغفرة فوجدتها فوجدت رجلا يبيع فاشترت إحجامنا من ذلك البائد فقالت إحجامنا تقاطب فخرى ألم ترى إلى حلان يعني من العلماء يقول إن الإجفزناء يؤثر قال وما في ذلك إن إنه إذا, إذا فصل إنه إذا فصل بذئا قالت له لها ألم حري أو ألم تعجز من يقول إنه يجوز أن يستثني بعد اليوم واليومين يعني يجوز الإنسان أن يستثني من يمينه وطلاقه وعتاقه بعدين يوم من يومين قالت من عجب في ذلك لأنها امرأة وتحذر استثناء له بعد حتى العمر كله فماذا أفضل لها فقالت لها ومن عجب في ذلك قالت لها لو كان الأمر كما قال لامر الله هديه أيوبا أن يستثني فإنه لما عزن نفسه كان بالإمكان أن يأمرها أن يستثني ويفع عنه منذة اليمين وهذا لا شك أنه يدر دلالة واضحة على أن وجود الفصل يؤثر في الاستثناء وعلى هذا فإنه لا يسح أن يستثني مع وجود الحاصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن من المستثناء ومستثن منه وإنما وقع كلامه, كلامه على تقديل سؤال عباس رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى وَيَتْشُّ مِنْهُ إِسْتِهْنَاءُ النِّسِّ فَأَقَلْ من عدد الصلاة والمطلقات يقول رحمه الله وَيَتْشُّ منه أي من المطلق إِسْتِهْنَاءُ النِّسِّ فَأَقَلَّ النِّس على أصح الطولين في المذهب كما ذكرنا فَأَقَلَّ كما قلنا يكاد يكون إجناع على القائلين لأن الإِسْتِهْنَاءَ المؤثر. من عدد الطلاق هذا النوع الأول من الاستهناء أن يكون عدديا والمطلقات هذا النوع الثاني فيقوم نسائي فوالق إلا خلانة وخلانة فحينئذ يكون استثنى نفس نسائه المطلقات يكون عنده أربع من النسوة فيستثنى منهما ثلاثان و كذلك من عدد الصلاة أن يقول أنت طالق صلقتين إلا قلقة أو نسائي طوالق صلقتين إلا قلقة فهذا استثناء من النفس قال رحم الله فأقل والأقل كما ذكرنا أن يقول أنت طالق ثلاثة إلا واحدة هذا في عدد الصلاة والأقل في المطلقات يكون عنده أربع نشوة فيقول نسائي طوالق إلا كلانا فواحدة من الأربع أقل او يقول أو يقول لسائي طوالق إلا فلانة وفلانة فيكون في استثناءاً من المسجي من عدبي المطمقات <تصفيق> فإذا قال عنك قال لكم فلققين إلا واحدة وقعت واحدة لكن هنا مصموم قوله استثناء نقصة أقل الحنازل رحمه الله عندهم على أنه لا يدرس استثناءه الأكثر كما ذكرنا فلو طال... أنتطالة الجلالة لكل ثنتين فإنه ليس حاجر استثناء والصحيح ذكرنا أن مدد الجمهور صحة استثناء الأكثر وأن ظاهر القرآن يبالون عليه على هذا محموم حبار وأنتم تعلمون قدمنا غير مرة أن مفاهيم المثلون مؤكرة معترة أن مفاهيم المثلون معتبة فلما قال رحمه الله أنتحكوا استثناء نصفة عقل نظهب أنه إذا استثناء أكثر من النصف لايقرح على النزمة ولكن الصحيحة ما للح moltminute قوة الدليل يعني فإذا قال انتظاركم سلقتينело واحدة وقعت واحدة فإذا قال أنت وصف إلا واحدة هذا استثناء النصف وقعت واحدة وإذا قال سلاة إلا واحدة آمن لو قال انتصاركم سلقتين إلا واحدة إلا واحدة انتصالكم ثلاثة طلقات انتصالكم ثلاثة طلقات إلا طلقتين إلا واحدة انتصالكم ثلاثة إلا اثنتين أصبح مطلقة طلقة واحدة على من الأشهر يؤثر وقوله بعد ذلك إلا واحدة أي من الاثنتين فأصلح الطالق طلقتين أنت طالق ثلاثة إلا طلقتين يسمحين إذن طالق كم طلقه طلقة واحدة فلما قال بعد قوله إلا ثمتين إلا واحدة يكون قوله إلا واحد راجئ إلا ثمتين فيكون قد استثنى واحدة من الثلاث فاستثنى من الثلاث الأولى الطلقتين ثم استثنى من الطلقتين التي استثنىها طلقة واحدة. فبقيت واحدة. فأطلح الطارق طلقتين. لقد أنت طارق ثلاثة. إلا طلقتين إلا, إلا واحدة. فلنقوم إلا طلقتين يوجد ثبوت الطلقة الواحدة. والإثنة التي استثنى إذا رجع واستفناء من الثلاثين واحدة صار إستفناء من الثلاثة واحدة الاستفناء ثاني الاستفناء من الويد لكن لو أنه جعب الاستفناء على هذا الوجه يكون استفناء الثاني راجعا إلى الاستثناء الاول وعلى هذا يقول العلماء أنها تطبقوا في هذا الوجه طلقتين ويكون الاستثناء الثاني من الاستثناء الأول وإن قال ثلاثا إلى واحدة فطلقتان إذا قد ثلاثا إلى واحدة فإنها تصلق طلقتين لقال أنت طالق ثلاثا إلى واحدة طبعا هناك في الطلاق والاستثناء يكون ثارثا بالإثبات وثارثا بالنفذ فالاستثناء من المثي إثبات ومن الإثبات نفيا أنت لو قلت ما قام أحد إلا زيدا ما قام أحد إلا زيدا فإن الاستثناء من المرخي إثبات فإذا كان فصار الاستثناء من النخي إثبات والعب فالاستثناء من الإثبات نفهم فإذا قال جاء الطلاب إلا زيدا كان أن زيدا لم يفيد. فأصبح الاستثناء من الإثباث نفي وعلى هذا يعني تشكل بعض المسائل صبعا هذا على الأصل أن الاستثناء من الإثباث نفي ومن نفي الإثباث فهو إذا قال انتقالكم ثلاثا إلا واحدة كم فإنه قد أثبت الثلاث واستثناء منها واحدة فيكون نفيا للواحد وعلى هذا لما قلنا إنه إذا قال لها انتقالكم ثلاثا إلا طلقتين فقد نفع أن تكون مطلقة أن تكون مطلقة ثلاثا واستثنى هاتين الصلقاتين ثم مما رضعا وقال إلا واحدة ألا مثنتين فحينئذ كان يطلعون عن طالق ثلاثا إلا واحدة هذا وجه. وإلى ثلاث مسألة الاستثناء لأن ما في إشباك هي في الطلاق جارية عندكم هره لنا رحمه الله ويشكل عليها فقط في مسائل الأيمان وقال والله لا آكل اللحم إلا رحم الدجاج والله لا آكل اللحم إلا رحم الدجاج فإذا قلنا والله لا آكل اللحم ستناء من هذا من النخل إثبات في حين عند الجمهور على أنه إثبات لأحل الدجاج والله لا اكل اليوم اللحم الا لحم الدجاج فإذا ما ضل ذلك اليوم ولم ياكل لحم الدجاج ولا اللحم المروي لمن لان الاستثناء من النفي اثبات وقال طائفه من العلماء من المذهب المالكي الاستثناء من النفي الا في اليمين فانه اذا قال والله لا اكل اليوم اللحم الا لحم الدجاج فانه حينئذ يكون قوله إلا نحن دجاج من إباحة النفسه وليس المراد به إثباث كونه يأخذ لحمة دجاج فلو مضى اليوم يكون الخلاف بينه ولكنه مضى اليوم كله ولن يأخذ لحمة دجاج على أن الاستذناء من النفي إثبات حنف على كل الجمهور وعلى أن النفي في باب الإيمان ليس إثباتا على هذا الوجه فإنه لا يحنف لأن من مراد أن لا يأكل اللحم إلا أنه مرخص لنفسه لأكل نحن الدجاج فإن أكل فبها ونعمته وإن لم يأكل ثلاث شيء عنه وسيأتي إن شاء الله من أيمان لأن نسائل الاستثناء ستعلق بالأيمان وبالمذر وكذلك أيضا بالطلاف وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الصلقات وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات هذا الاستثناء, الاستثناء ينقصم إلى قسمين طبعاً نحن سبق وأنذكرنا في أول الطلاق أن التقسيمات والتفريعات عند العلماء نسبية فترثاً فقول الطلاق ينقصم من حيث الحكم إلى سنين وبدعين هذا بالنسبة للحكم والطلاق من حيث الأثر وحل الرجعة ينقصم إلى رجعه وبائل والبائل إلى, وبائل الى بائل مثل نورة من صغر وقضى على التشريم الذي تقدم عنها هنا بالنسبة للاستثناء من حيث الظاهر والباطل وهي نسبته إلى اللفظ عدمي ينقصي الاستثناء باللفظ واستثناء بالقلب استثناء باللفظ يقول نساء طوالق إلا خديقه فقد تلفظ بالمستثناء, بالمستثناء وحينئذ لا إشكال الحالة الثانية أو النوع الثاني أن يكون الاستثناء قلديا فإن كان الاستثناء لقبيا فوجها واحدا في المطلقات لعدد الطلاق مؤثر وإن كان الاستثناء قلبيا وضاطليا فإنه في هذه الحالة يفرق بين عدد الصلاة وبين المطلقات ففي أدد الصلاة لا يؤثر على تفقينه من العلمات فنشيروني من حيث الجملة ومن حيث عدد المطلقات يؤثر فلو قام النساء طوالقه ونوى في قلبه إلا خديدا ونوى بالنساء الطوالق موجودة في الغرفة دون الذي خارج الغرفة أو لا في الموجودات في المدينة دون التي في مكة أو في موضع آخر أحس لكناه وبينهم وبين الله طلق النساء الذي ذكر التي انا وبقيت من استثناها خارج خارجاً عن القرار أي لا فصل هذا بالنسبة للتفريق بين شضاء بالغاقل بين عدد المطلقات وبين عدد القرار ولكن في مثلة الاستثناء لعدد القرار قالوا إذا قال أنت طالق سلاحا لو فتحنا الباب أن الاستثناء بالقلب مؤثر لفلاعد السفهاء والمصلحة تقتضي أنه يؤخذ بظاهره إضافة إلى أن أصول الشريعة تؤكد هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرته أن أعطذ بظواهر النمو فهو إذا قال لمرأتي انتطالكم طلقتين انتطالكم ثلاثاً ونوى بقلبه إلا طلقة قالوا تطلق طلقتين في الأولى وثلاثاً في الثاني ولا يحدد باستهاعه القلبين هذا قول طائفة من العلماء وقال بعض العلماء ينفعه ديانة ولا ينفعه حكما وقضاءا يعني بينه وبين الله عز وجل ينفعه هذا الاستهام وبينه وبين الناس وفي حكم القضاء لا ينفعه والأول لا شك أنه أورع وأشبه وله قوة وبخلاف المنطلة الشبهة الإثناد لنحل الصلاة فإنه يضعف الإسناد ما لم يسنج فقوي أن يستثني ويعتد بنيته ما لم يكن ذلك في عادة المطلقة <تصفيق> وقال <تصفيق> أربعة كن إلا كلانا طوالق صحة الاستثناء فبناء الشعبين أربعة كن طوالق إلا كلانا قالوا إنها تستثناء كلانا وهكذا بعض البناء ما يقول لهم إذا قال أربعة كن طوالق مضى عليه الله ويكون قوله إلا ثنانا وهذا ضعيف لأن الاستثناء مع ذكر العدد الكلي يؤثر فيه إذا كان من كما فمات العدد ألا ترى أنه لو قال انتطال كل ثلاثا إلا واحد أما هو ثم الفرق بين قوله أربعة ثم طوالا ثلاثة ثم طوالا إلا ثنانا وبين قوله فلا انتطال كل ثلاثة إلا فعلى هذا صح الاستثناء ولا اشكل فيه ولا ينفش الاستثناء لم يستفل عادة فلو انفضل وأن كان السلام دونه بطل قال رحمه الله ولا يستفل الاستثناء غير المستفل العادة هذا الشرط الثاني من شروط صحة الاستثناء لكما لا يكون مستغرقا اشار إليه بالقوله والنصفة فأقل والثاني هنا أن يكون الاستثناء والتصلي وقد دينا الاتصال والانفصال وأن الانفصال يكون, الانفصال يكون بالكلام يقول أنت طالق ثلاثا قومي واخردي إلى أهلك إلا واحدة فجملة قومي واخردي إلى أهلك جملة خارجها الاستثناء في المقاعد إلى واحدة فقالوا إنه إذا كان بكلام أجلبي عن الاستثناء فإنه يعتبر مستطل للاستفناء لأنه لما أرحم هذه الجملة الغريبة عن الاستفناء والتي ليست من استفناء فإنه قد خرج عن الاستفناء بالكلية فهو إذا قال لها أنت طالق ثلاثا قومي فخرجي أنت طالق الثلاثا الهدي إلى أهلك أنت طالق الثلاثا فليستمتع بك غيره ونحو ذلك من الألفاظ التي تخرج عن جنة الاستثناء ثم تلقظ بعد ذلك بالاستثناء قالوا إنه لا يعتد باستثناءه ولذلك اشترط رحمه الله أن يكون الاستثناء مكشبا وشرطه النية قبل ثمان الاستثناءه وشرط الاستثناء نيته أي أن يكون ناوياً مستهام النية في اللغة القص وقال ناو الشيء ينيه نية ونية التخطير والتشريط المراد بذلك أن يكون عنده عجم طلبي وإرادة قلبية على إخراج عدد من الطلقات أو إخراج عدد من المطلقات على التفصيل الذي ذكرناه وهي على صورها الثلاثة إما أن تكون نية سابقة للهر الثلاثة أو تكون نية موافقة مصاحبة للغضه أو تكون نية متراحبة متأخرة فإن كان النية صادقة فإنها مؤثرة وجها واحدا وإن كانت النية مصاحبة قبل اللغض على الأصحي وإن كانت النية متراحية متأخرة فإن طال الفصل فبالإجماع وإن لم يطل الفصل وتقاربت فوزهان أقواهما ما ذكرناه من أنه لا يؤمن أتابعكم الله طبيلة الشيخ وبرك الله فيكم ونزع الله بعينكم جميعا هذا يقول طبيلة الشيخ يتساهم زعم صلاب العلم بزعم الإعثاب التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في أبواب الصلاة فما توجيهكم في هذا وجزاكم الله كل خير بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وعلى مبعث تأخذ العبارات الغريبة لن نكون فقرية ونحاول التطبيق من ما ذكرنا في مثل شعر في طالب فيأتي بزوجتي وهو يعتقد أن الشعر بحكم منفصل فيقول لها شعر في طالب, ضفر في طالب ونحن ذلك ونحن ذلك لا ينبغي القاضي ان ننها من الخير المسلم ان يحفظ الله على رحله العلم وان يجعل العلم معينا له على الورع والجزام الاصلح والاسلم وعدم افتخار آيات الله وجل فهو ما دام انه لا يريد الطلاق لزوجته فلا يخن طلب الطلاق ولا يشعر امراه إن انه يريد ان يطلقها او يجر الطلاق على لسانه هذا مما يجيب المحذة والمودّة وأما لو قال هذه الألفاظ ولو كان تاسسع الصلاة فإنها تحرك الشياطين في القلوب وتجعل بابا ينفذ منه الشيطان إلى قلب المرأة ويوسس لها في كراهية زوجها لها وأنه قد يأتي اليوم الذي يطلقها فيه فعلى النسلم يحمد الله على الآفية ومن أوشية في يحمد الله وليكن طالب العلم دائما في سمسه ودله وحاله مع أهله على أفن الوجوه وأفنبها من خوف الله ومراقبته والشب على المعاشرة بالمعروف والبعد عن يتم هذه الأمور وعلى طلاب العلم أن يوفي بعضهم بعضا بذلك وأن يذكر بعضهم بعضا بالله فقد جاءني ذات المرة طالب العلم هذا من أغرب ما وجهه طالب العلم من حمل اكتاب الله عز وجل وكان يقرأ في تخصف القراءات وكان معه جملاء فليتصور طلاب عنه حينما يقول له أخم له أريد أن أسمع منك القلقل في قولك زوجتي طالق يعني قلق لي ألقاف من قولك زوجتي طالق وكان حبيب الأهل بكتابه وزوجتي فجاء وقلق فقال زوجتي طالق ثم وقع في امره هل وقع طلاق او مناقله تنظر يعني الى أي حد اولا القلقله نبحث متعلق بكتاب الله عز وجل ليس له علاقه في هذه الامور وليس له مجال في هذه المسائل فادخل علم كتاب الله عز وجل الذي فضل الله وشرفه والمه ذكاء بهذه العلوم النافعه على شيء لا يحتمل الاخطاء الضرر على اذهان الناس ولو كانت والله لو كانت أكتب لي الزوجة ما قال له هذا الكور ولذلك ينبغى أن ينفق الله وواجب على طالب العلم أن ينفق الله في أخيه ربما يرتجم الإنسان ربما ينتجم ولكن تبقى معه بعض أدران جاهلين فعنه أن ينفق الله ودائماً ينفق الحق وطالب العلم فيما يطلب العلم عليه لا ينظر أن نحمل الكتاب والحضور إلى مجال الطلب أن ذلك قد لك كان. وأن ذلك قد أطلح نالا يأخذ نفسه بجمام التقوى والوراق ومراقبة الله عز وجل في قوله وفعله وفيفه وآمن الناس سعلى هذا ينبغي لطلاب العلم أن يتعدوا عنه بهذه المنزل وينبغي أن تكون لهم من الهيضة والوقاع والتفس الكتاب عن ذكر الطلاق ونحنه مما أقل ما فيه ليس بالقليل إبعاد المؤمنات وأذيتهم والإضرار فيهم وعن المسلم أن لا يروع أعفاه المسلم لإلا فريع المسلم لا يدور وهو إذا قال هذا روح زوجه ونسأل الله العزيز رب العرش كريم أن من الجلل وأن يورشقنا في القول والعمل والله تعيانا أعلم حابة الله خبيرة الشيخ يقول لو قال رجل لفاعي فوالق إلا واحدة وَلَمْ يَنْوِيْ فِي بِالْتِثْنَاءِ وَاشِجَهُمْ بِعَيْنِيهَا وَإِنَّمَا أَحَبَّ إِقْطَاءَ إِذْا هُمْ فَمَشُفْمُ فِي ذَلِكِ ما شاء الله الآن بدأ بمشعول فرضياتي وفقها نذكروا هذه النساء نعني إذا قالوا النساء طوالق إلا ثمانا وهذه فعلا تكون مفرعة أنا ما ذكرناه إذا قال النساء طوالق إلا واحدة فن. ولم يعين فإنه إذا أردنا أن نحن في هذه المثلة نجر القرعة فيقرأ فالمرأة التي تخرج من نسائه هي التي تخرج من هذا الصلاة يعني قال إلا واحدة فبينه وبين الله عز وجل أنه قد أخرج واحدا فيتعين المبهم بالقرعة لحكم الشرع بها وجمهرة الظلماء رحمه الله على أنه إذا قال نسائه قوال إلا واحدة فبينه وبين الله أنه ستبقى له واحدة فالتي يختارها الله عز وجل بقرعته فهي التي تخرط وقد ثبت عنه بحديث الصحيح أنه كان إلى أراضي السفر أقرع بين نسائه فقد ثبت الحق لواحدة من نسائه فجعل القرعة منه معينة للإبهام وهذا في الاستحقاء فثبت أن لواحدة الحق وعند تعذب أن, أن, أن نعرف أو أن نستجد من هي الواحدة فإنما نرجع إلى القرآن لأن الشرعة اعتبرها في الإلهام والله تعالى معلم أسابقه الله فضيلة الشيء في هذه الأيام يعيش الطلاب أواصر الإجازة الصيفية فبعرفنا بالعلم استغلوا هذه الإجازة في قلب العلم وجراسته فما هو توجيهكم في اختتام هذه الإجازة لهذا النوع وفق الله جديد أولا الحمد لله على فضله وعظيم منته وجديد كرمه ولا يزال المسلم بخير ما حمد ربه وشكرا وعرف نعمته عليه فمن عرف نعمة الله عليه ذل لله من ثم إن هذه المعرفة تقوده إلى محبة الله عز وجل ومن أحب الله أحبه الله عز وجل ويذكر له شبيل المحبة فانتقلت له الخطى من طاعة إلى طاعة من بر إلى بر وزاد, وزاد من توفيق الله له وإحسانه وإنعانه وإحلامه عليه فإن الله في كتابه المبيه اخبر عباده ابن معين انه يجهز جيش الشاهريه وانه يزيد من شكر وتالبا لهم بذلك كما قال تعالى لئن شكرتم لا ازيدنكم وافضل ما يشكر عليه سبحانه نعمه الدين فمن وفقه الله عز وجل في هذه النعمه العظيمه فاصبر عليه نعمه الإسلام فجعلها على أكمل وجوه وأكملها فقد حظمت معنة الله عليه ولا يمكن أن تكمل معنة الإسلام على عدل من عباد الله إلا بالعلم ليس هناك أحد في مقام بعد الأنبياء أشرق ولا أكرم من العلماء العاملين فإلى الله إذا وفقه إذا وفقك الله وحضرت نجال في العلم فتذكر معنة الله وعرف مقدار هذه المعنة أولاً من الذي أمدك بالصحة والعافلة من الذي أمد في عمري حتى بلغت يوما تكسبه في طاعة الله أو ساعة تتدخلها إلى لقاء الله في محبة الله ومعبات الله الله فقد ثبت بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعمة ثاني مغضون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ فمن الذي أمدك بالصحة والعافلة وكم النبي كان يتمنى أن يصل إلى ما وصلت إليه وحيل بينه وغين مجالس العلم وقلبه يتفطر بسجن والألم بالسقن والمرض تحمد الله على العائل وقل من قلبك من ألسانك اللهم لك الحمد لا صيحنا عليك ثالثا عليك أن تعلم أن هذه النعنة التي ربما تكون في عينك قليلة أنها عظيمة عند الله ففي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا خرج من قرية له يزور أخا له في الله فأرسل الله إليه في مدرجته وطريته ملكا فقال له لا إن أنت ذاهب قال إني ذاهب إلى قرية كذا قال وما لك فيها قال لي فيها أخ في الله قال هلت عليه من تربها عليه قال لا إلا أنه أخي في الله أحبثت أن أزوره فقال إني رسول الله إليك أن الله قد غفر إليك بمن شاك إليك فإذا كان هذا فقط محبت هذا الرجل لأخيه في الله نشى هذه الحطوات غفر الله بها جنونا فكيف بمن أحب العلم والعلماء وكيف بمن قرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فتغرب عن أهله وولده وزوجه وخبه من أجل دروس علم أو فوائد من العلم يجنيها فيسد فغور في إسلام لنحل أمة فضخن ضخن يا لها من تجارة طابح ويا لها من مئنة سابقة وواحرة وناخن من الذي يعرف قدرها ومن الذي يشكر من أستاها وأولاها وهو الله رب العالمين الذي ما نسي ثماء عليه سبحانه وتعالى وعلى طالب العلم أن يشكر هذه النعمة كما يشكرها بقلبه والإسلام أن يشكر هذا العمل فيجيجه شهود مجالس العلم من شدها من التعلق بها حتى تصبح سلوة تتددد بها أحجان وتدود بها أشجان حتى يصبح سجن إلى فارق مجالسها أو تأخر الأنسها ولذتها وبعدتها فيالالله فمن طلاب أتم الله عليه نعمة العلم فثم الله عليهم انك الذل فثروا بالعلم اهله هذه الدنيا الفانيه فاصبح العلم اكبر همهم وغايت رغبتهم فرجى الله درجاتهم قرن الله العلم باسره الاشياء واحبها واثاها اليه سبحانه وهو الايمان وقرن جزاءه وفضله وعاقبته بالايمان فجعل الله الذين امنوا من فضله والذين يطلب العلم درجات وهذا كله يدل على شرف هذه المعنة العظيمة أحمد الله حتى حمده بالعمل ويكون ذلك بمراجعت ما تعلمت وضبط ما كتبت وقرأت وسمعت حتى تكون بخير المنازل في هذا العلم فإن الله يحب من طالب العلم أن يكون في أحسن المراكب والمنازل في ضبط هذا العلم وتحصيره والأخذ به على الوجه الذي لله قال الله تعالى يا يحيى أخذ الكتاب بالأول العلم يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى همة صابقة يراجع فلا يفهم ولا يمن ويسمد الله عز وجل أن الله شرح فأصبح يوم حتى أصبح يراجع هذه المسائل ويقرأ هذه الـ الـ الـ الـ الـ الحكم والإحكام الشرعية بعد أن كان جاهلا لها فإما الله يقول لنبيه من فوق سلح السماوات وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم قال بعض الظلماء وكان فضل الله عليك عظيما ذكرت بعد العلم فالذي علمك الله إياه لما لم تكن تعلم فإنه فضل عظيم فعلى طالب العلم أن نراجع هذه المسائل والنقطة الأخيرة أن يكون طالب العلم أن يظهر هذا العلم على طالب العلم في سلوكه وأخلاقه وعنمه فيجمع بين العلم والعمل فإذا جمع الله لأده بين العلم والعمل كان من الصديقين ومرتبة الصديقين بعد مرتبة النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسم أولئك رفيقه اللهم إنا نسألك لأسمائك الفسمى وصفاتك الغلق أن تجعل مراكبنا مع الشديقين اللهم رفع منازلنا مع النبيين والشهداء والصالحين اللهم دعوناك علمناه وعلمناه خالصاً لوجهك الكريم موجداً والرضواني العظيم نسألك علماً نافعاً وقلباً خاشعاً ودعاءاً مسموعاً مستجاداً يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبرك على نبيه وآله وصحبه أجله